بوك تو ايس اذي تدو؟ اثنان وخمسون اثنان وخمسون نوچندرن تركتار في المتجر في المتجر هل نذهب الى متجر؟ هل نذهب الى المتجر؟ دوت بوي بازار. يجب ان اتسوق. يجب ان اتسوق. دوت بلي شوم جيره. اريد شراء الكثير. اريد شراء الكثير. كوين ارتيكوت الزيرافه؟ اين اللوازم المكتبيه؟ اين اللوازم المكتبيه متو هندسارفا دليترا احتاج لظروف وورق خطابات احتاج لظروف وورق خطابات متو سيلابسا دلا بوستيلا منجير احتاج لاقلام حبر جاف واقلام تعليم احتاج لاقلام حبر جاف و اقلام تعليم كوهان موبيليت اين الاثاث اين المفروشات مدوغه ني دولاب و ني كومو احتاج الى دولاب و ادراج احتاج الى دولاب و ادراج مدوغه ني طاوله شكري و ني رف احتاج الى مكتب وارفف احتاج الى مكتب ورفوف كوين لودرات اين لعب الاطفال اين لعب الاطفال متوتني كوكو وني اروش احتاج الى لعبه عروسه ولعبه دب احتاج الى لعبت عروسه ولعبت دب متوتني توب دي نيلو شاحو احتاج الى كره قدم وشطرنج احتاج الى كره قدم وشطرنج كوشت فيغلاي بونس اين ادوات العده اين ادوات العده Më duhet një çekiç dhe një pincë. Ahhtaj ila shakush wa kamasha. Ahhtaj ila shakush wa kamasha. Më duhet një trapano dhe një kaçavidh. Ahhtaj ila drill wa mifik. Ahhtaj ila drill wa mifik. Po janë pishuterit. اين المجوهرات اين المجوهرات متوفيتني سنشير ديني بيزليك احتاج الى سلسله وسوار احتاج الى سلسله وسوار متوفيتني اوناز ديني بالوث احتاج الى خاتم وحلق احتاج الى خاتم وحلق